فَلَن نَّكشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون وَنَادَى فِي الْعَوْنِ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ ان انا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا القي عليه اساور من ذهب او جاء معه الملائكه مقتر تستهف قومه فاطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين فلما اسفونا تقمنا منهم فاغرقناهم اجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للاخرين ولم ما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أهالتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون